أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا, تدعونه تضرعا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 17. عليكم عذابا على أي يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا أو يلبسكم شياع ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون <تصفيق> قدمت لكم هذه التلاوة من شبكة ملامح الإسلامية. زوروا موقعنا على دبلي